محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 سئلنا أصدق الحديث كتاب الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها الكرام ايتها الكريمات اسال الله بأسماء الحسن وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه وبطن ثم أما بعد فمع المجلس السابع من مجالس شرح كتاب التأصيل لفضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى قال طيب الله ثراء الباب الثاني طرق العمل في التخريج طرق العمل في التخريج وفيه طرق التأليف في التخريج طرق استخراج الحديث منها طرق التخريج طريق التطبيق العملي للتخريج وتحقيق مراتب النظر فيه والاخيران لباب هذا الباب طرق التخريج وطريق التطبيق العملي للتخريج المبحث الأول طرق التأليف في التخريج قال التأليف مطلق الضم فهو أعم من التخريج والتصنيف وهو جعل كل صنف على حدة ومن الانتقاء وهو التقاط ما يحتاج إليه من الكتب والعرف يقضي باستعمال كل منها مكان الآخر يعني من الممكن أن نقول تصنيف فلان انتقاء فلان تخريج فلان تاليف فلان يعني صار عرفا أنه يستخدم بمعنى واحد وإن كان التأليف أعم لأنه ضم الشيء إلى نظيره وهذا والمرجع في هذا فتح المغيث ايضا يعني نلحظ ان فتح المغيث يعتبر اصلا اصيلا في اصول إيش التخريج قال رحمه الله تعالى حقيقة هذه الطرق هي مسالك العلماء في كتابة المرويات يعني طرق التاليف في التخريج الاصل فيها ما سلكه العلماء وما اصلوه لنا في يعني في من كتابة مرويات المرويات في السنة من السنة النبوية والآثار السلفية مسالك العلماء في كتابة المرويات من السنة النبوية والآثار السلفية وتقريب وتقريبها منذ أول عصر إسناده وتطور منذ أول عصر إسناده وتطوراته على تتابع العقول. على تتابع القرون العلماء لهم مسالك ولهم طرق طيب كل يسلك سبيلا في التأليف فإذا أردنا أن نصل لطرق التأليف نستقرأ ما فعله أمتنا وعلماؤنا السابقون وبهذا نصل إلى, إلى طرق التي سلكوها وساروا فيها في التأليف في علوم الشريعة أو في التخريج ولهم فيها طرق وأنواع متعددة حسب مقاصدهم في تأليفها وتخريجها هو له مقصد من هذا التأليف منهم من يجمع الأحاديث المسندة طيب جمع الاحاديث المسنده ثم منهم من ايش من يرتب هذه الاحاديث المسنده فمنهم من يرتبها بحسب الموضوعات من, من يرتبها بحسب المسانيد ومنهم من يرتبها بحسب تلقيه هو يعني بحسب شيوخه هو منهم من يرتبها بحسب موضوع واحد يعني ساجمع كل الاحاديث التي صحت أو التي وردت صحيحة كانت أو ضعيفة مثلا في أبواب الربا أو في أبواب النكاح أو في أبواب, في أبواب, في أبواب, في أبواب الجنائز طيب مثل ما يحدث اليوم مثلا ما نؤلف مثلا في جزئية من جزئية الشريعة أو في أصل من أصولها سواء كان فقيا أو حديثيا عقديا أو فقهيا أو حديثيا أو اصوليا أو بلاغيا أو نحويا طيب ثم منها ما هو خاص بالمسندين في عصر الرواية والتدوين في عصر الرواية والتدوين أنهم كانوا يسندون فقط ومنها طرق هي لهم ثم قفى أثرهم فيها من بعدهم ومدوا في تنويعها نوعوها يعني أكثر من الأنواع فيها وتفريعها فرعوا الأصل هذا ينقسم إلى عدة فروع كل هذا من أجل إيش لتقريبها وتحرير الحكم لمراتبها بحيث ترتب وتكون واضحة وتكون جلية لطلبة العلم وللمسلمين وقد ذكر الخطيب بغدادي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 63 بعد الأبعمائة رحمه الله تعالى أن مدار تصنيف الحديث في عصور الرواية على طريقتين يعني في أيام الأسانيد والرواية كان مدار التصنيف على طريقتين الأولى التصنيف على الأبواب على الابواب الجامع الصحيح على ماذا ألف على الابواب المسند الصحيح لمسلم على الابواب طيب السنن لأبي داود على الابواب السنن للنساء والترمذي وابن ماجه على الابواب فهذه تسمى على الابواب كتاب الايمان ويبوب كتاب الوضوء ويبوب كتاب الصلاه ويبوب كتاب الزكاة ويبود كتاب الصيام ويبود كتاب الحج وهكذا إذن الترتيب هنا على إيش؟ على أبواب العلم فهذا النوع التصنيف على الأبواب ورمز للتأليف على المتون رمز للتأليف على المتون بل حتى المتون الفقهية تؤلف أيضا يعني متون الفقهية تؤلف ايضا على الابواب كتاب الوضوء كتاب أو كتاب الطهارة كتاب الصلاة وهكذا وذكر من فروعه التصنيف مفردا في باب واحد يعني التصنيف على الأبواب طيب ومن فروعه أننا نصنف في باب واحد من أبواب العلم مثل الشيخ الالباني ما كتب صفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الجنائز طيب صفه الصلاه باب من ابواب العلم احكام الجنائز باب من ابواب العلم طيب وهكذا حجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايش باب من ابواب العلم والتصنيف, والتصنيف على المسانيت مسند احمد مسند ابي بكر مسند عمر مسند, مسند عثمان مسند علي مدراها لا دخل له بايش بالفقهيات إنما يسرد المسانيد مرتبة على مسند كل صحابي مسند أبيع مسند البزار مسند الطيالس وهكذا إذن طريقة التصنيف على الأبواب وطريقة التصنيف على إيش على المسانيد وذكر من فروع التصنيف على تراجم الأسانيد الآن الطبراني في معجمه الاوسط والصغير وهذا واضح جدا ماذا فعل يذكر مشايخه ويذكر حديثا لكل شيخ او حديثين في الاوسط يذكر اكثر من حديث طيب فهذا ايش ماذا يفعل يذكر شيوخ وقد يذكر العالم مثلا مثل ايش الجعديات الجعديات الذي نشر من نشراته تبعت خطا باسم مسند علي بن الجعد الجعديات الأب القاسم البغوي حديث شعبة حديث الثوري ها؟ إذن هنا تراجب وعلى العلل الأحاديث التي تعلل على المسند أبي بكر إلى المسند عمر المسند وهكذا وفي أخبار سلف المسلمين من الأمم الماضين واقاصيص الأنبياء وسير الأولياء وعليكم صاحب وبركاته كل هذا يسمى بطريقة إيش المسانيت بطريقة المسانيت وهاتان الطريقتان هما معنى قولهم لفلان النسختان واحده على الشيوخ وواحده على التصنيف فالتصنيف يكون ايش على الابواب والشيوخ اما ان على المسانيد اما على شيوخه او على مسانيد الصحابه رضي الله عنهم وقولهم كان حديث فلان اصنافا حديث فلاً اصنافا يعني يصنفه يرتبه وما قصد التاليف في حد ذاته إنما قصد إيش؟ قصد أن يرتب للحفظ وأبو زرعة الرازي ماذا قال لعبد الله بن أحمد كان أبوك رحمه الله تعالى يحفظ ألف ألف حديث قال من أين علمت قال كان يأتي يقول ان شئت تذكر الأبواب أو تذكر المتون وأذكر الاسانيد وان شئت أن تذكر الاسانيد وأذكر المتون بمعنى يجلس يقول تعالى لنتذاكر مسند عمر فيأتيه بسند يبدأ هو أي يسرد أيش مسند عمر الحديث المسنده لعمر رضي الله عنه طيب نريد باب مثلا باب, الـ باب الـ التخليل بين الأصابع أو باب تحريك الخاتم أو باب المسح على الرأس والأذنين مثلا أقول مثلا يعني يبدأ يسرد الأسانيد التي وردت في مثل هذا مع التلميح إلى إيش؟ إلى النجوم ويريدون باللفظي باللفظين على التصنيف واصنافا أي على الابواب ولذلك المصنف لابن أبي شيده على ايش على الابواب وكذا المصنف لعبد الرزاق وهذا معنى منتشر وهذا معنى منتشر في كلامهم ومنه قول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قل ما يتمهر في علم الحديث اي يصير ماهرا ويقف على غوامضه ويستثير الخفي من فوائده إلا من جمع متفرقة وألف متشتته وضم بعضه إلى بعض واشتغل بترصنيف أبوابه وترتيب أصنافه ما يمهر في علم علوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقف على غوامض الحديث وعلى الفوائد الخفية إلا من بدأ إيش يجمع المتفرق من الأسانيد والمتون ويبدأ يؤلف إيش الأسانيد والمتون التي بينها أدنى مناسبة المتشتتة ويضم بعضها إلي, إيش إلى محت ثم بعد هذا يبدأ بتصنيفها على الأبواب ويرتب هذه الأصناف وقال أيضا ولم يكن العلم مدونا أصنافا ولا مؤلفا كتبا وأبوابا في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين وإنما فعل ذلك من بعدهم لكن صحيفة علي بن أبي طالب صحيفة عبد الله بن عم صحيفة همام بن منبه طيب صحف كانت تكتب بما تيسر ما يجمعها شيء إلا أن رويها واحد أو أن الذي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم واحد وهو الذي يمليه لا بدأوا بعد هذا في مرحلة التصنيف أن يوضع كل باب من أبواب العلم على حدث ثم يضم ثم بعد التصنيف بدأنا في مرحلة التأليف وضم كل باب إلى اخيه وأن يؤلف في العلم كموطئ الإمام مالك كمسند الإمام أحمد كمسند طياليسي هذا المسند على المسنيد لكن على الأصناف هذا الجامع الصحيح للبخاري المسند الصحيح لمسلم وكذا السنن إلى غير وقال يحيى بن سعيد القطال رحمه الله تعالى كان شعبته أعلم بالرجال فلان عن فلان كذا وكذا وكان سفيان صاحب أبواب انتهى أي أصناف سفيان حفظه مرتب على إيش على الأبواب شعب حفظه مرتب على الشيوخ والمسانين فإذا خالف شعبة في الغالب الثورية في الرجال فالقول من قول شعبة وإذا خالف هذا على المسانيد وإذا خالف اختلف شعبة والثوري في الأحاديث, في الأحاديث بترتيبها الفقهي أو بترتيبها على الأصناف فالقول قول من؟ قول الثوري وقال علي بن المديني المتوفى سنة وثلاثين ومائتين رحمه الله تعالى نظرته فإذا الإسناد يدور على ستة فذكرهم ثم قال ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنف ممن صنف إيش؟ ممن جمع الاحاديث على إيش؟ على الأبواد فلأهل المدينة وعليكم الصحة فلأهل المدينة مالك بن أنس ومحمد بن إسحاق إلى انتهى يعني وقد نظم العراقي الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين رحمه الله تعالى نقصد الخطيب البغدادي في طريقتي التاليف التخريج فقال انتبه هذا المرجع ايش المرجع الفيه العراقي مع فتح المغيث وهذا سياتي ان شاء الله قريبا في شرح فتح المغيث ان شاء الله اذا تأهلت الى التاليف تمهر وتذكر وهو في التصنيف طريقتان جمعه ابوابا أو مسنداً تفرده صحابة وجمعه معللاً كما فعل يعقوب أعلى رتبة وماكمل يعقوب بن شيبة في كتاب المسند المعلل وما أكمله وجمع أبواباً أو شيوخاً أو تراجماً أو طرقاً وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصير كذاك الإخراج بلا تحريري وبعد شرح السخوي رحمه الله تعالى لها قال مشيرا إلى كثرتها في مقاصد لهم في التصنيف يطول شرحها يعني لهم مقاصد في التصنيف والجمع يطول تعدادها ولكن هذا هو الأصل يعني نستطيع أن نجمعها في هاتين أو الطريقتين طريقة المسانيت وطريقة الأبواب وعلى مقاصدهم واغراضهم بنى الكتاني رحمه الله تعالى كتابه الرساله المستطرفه في بيان كتب السنه المشرفه اكتب يرجع الى هذا الكتاب وتقرا مقدمته موجود, موجود. ستجد على النت ستجد يباع ارجع واقرا على, على الاقل تقرا مقدمته ما كل شيء نعطيه واعتمد سياق السخاوي في فتح المغيث وفي كشف الظنون كشف الظنون لحادي خليفة بسط عجيب لتسمية كتبها إذن طرق التأليف في التخريج كم طريقة؟ طريقتان على الأبواب والثانية على المساعدة مقاصد التصنيف في التخريج مقاصد التي من أجلها صنفوا في علم التخريج ثم هذه المقاصد في طرق تدوينها ومسالك ومسالكهم فيها طيب ثم هذه المقاصد في طرق تدوينها ومسالكهم فيها كانت مبنية في عصر الرواية على حفظ ما يقع يوم من المرويات وتدوينها من باب حفظ الذات ثم النظر في الصفات وهذا في غالب المخرجين على الاسناد يعني إيش؟ في الغالب أنهم كانوا يحفظون حفظ, حفظ صد ثم بعد الحفظ ينظرون ما صح يتقنونه وما ضعف يعلمون أنه ضعيف يعني يبتدئ مثلا يأخذ يذهب للزهر فيحفظ حديث الزهر يذهب لقتاله فيحفظ حديث قتاله يذهب للأعمش فيحفظ حديث الأعمش وهكذا وقد يحفظه وقد ايش يكتبه ويتحفظه بعد ذلك أما غالب الذين جمعوا في عصر الرواية بين الإسناد والترتيب على الأبواب والأصناف فقد جمعوا بين الحسنين غالب الشيء أكثر لكنه قد لكنه يتخلف يعني كلمة غالب بمعنى الأكثر وقد يتخلف يعني, يعني, يعني لا يكون قاعدة مطلقة بل يوجد شيء يخالف هذا قال السيوطي رحمه الله تعالى قال ابن هشام رحمه الله تعالى يعلم أنهم يستعملون غالبا وكثيرا ونادرا وقليلا ومضطربا فالمضطرب لا يتخلف نقول هذا أمر مضطرد إذا دائما والغالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلف والكثير دون الكثير أقل من إيش من كلمة الغالب والقليل دونه دون الكثير والنادر أقل من القليل أما غالب الذين جمعوا في أصر الرواية بين الإسناد والترتيب على الأبواب والأصناف فقد جمعوا بين الحسنين حفظ الذات يعني حفظ المرويات وترتيب الصفات وترتيب الصفات ما هو تقريب المتون ومراتبها ومراتب الصناعية صحة وضعفة يعني الأول يحفظ ثم بعد ذلك ينظر في محفوظاته ما هو الصحيح مما هو ضعيف فينشر الصحيح وينظر في امر الضعيف اما مقاصد المتاخرين التخ... بعد استقرار الروايه بالتدوين فكانت هممهم في التخريج مبنيه على امرين يعني هناك حفظ مع إيش؟ مع تقريب المطون ومراتبها صحة وضعف. أما المتأخرون بعد استقرار الرواية بالتدوين، فكانت مفتوحة في التخليج مبنية على أمرين. الأول تقريب السنة على الأبواب والموضوعات. أن يقربوا السنة على الأبواب والموضوعات بحيث ان طالب العلم يفهم. مثلا سيحفظ الأحاديث التي في كتاب التوحيد والإيمان ثم انتقل إلى الطهاره ثم الصلاة ثم الزكاة ثم قد يكون هذا أيصر في تثبيت المعلومات لماذا لأنه يحتاج إلى مثل هذا في عباداته على عكس المسانيد المسانيد المسانيد وإن كانت المسانيد ايسر في الحظ إلا أن النسيان فيها أكثر لكن أنت عندما تحفظ حديثا في الوضوء في الصلاة في النكاح في الجهاد طيب وتحتاج اليه ستجد نفسك أكثر تذكرا له تقريب السنة على الأبواب الموضوعات ومغيان مراتبها الحكمية بيان المراتب وإذا كان لبعض المخرجين زيادة فضل في جمع الطرق فللبعض الآخر مزية في فقه السنن يعني البعض اهتم جدا بإيش بجمع طرقهم وهم من المحدثون والبعض اهتم جدا بإيه بالتفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فقهاء الحديث والسنة وكم من جامع بين تلك المقاصد والهنم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من الناس من انشغل بالرواية فقط ومن الناس من اشتغل من بالدراية فقط ومنهم من وفق للأمرين معا وبالجمله. فطرق التخري... التصنيف في التخريج تتنوع بحسب مقاصدهم فيه وهي مدركة بالنظر في كتب السنة والمعرفة لها بقدر الدراية بها لو نظرنا مثلا على سبيل المثال في الكتب الستة طيب، فسنعرف مقصدهم من وراء كيفية هذا التصنيف ثم هي طرق وأنواع من باب الاصطلاح ولا مشاحة في ما لم يحصل إغراب مهم يعني, يعني لا حرج إن, إن الإنسان يسلك طرقا ويسلك أنواعا طيب تؤدي إلى الخير المسلمين إلا أن يغرب ويضيق على خلق الله بسبب هذه الطرق التي سلكها فقد يسلك بعض أهل العلم مجتهدا طريقا لتقريب الحديث فيبعده كما مثل له الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعنه تلمذه السقاوي رحمه الله تعالى بصنيع الإمام الحافظ بن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه إذ جعله أقساما ثم نوع ثم فرع وهكذا ولذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إنه رام تقريبه فبعده انتهى يقول الشيخ باتر رحمه الله لكن من قرأ مقدمة ابن حبان لصحيحه عرف مقصده أنه لا تعقب عليه يعني ان ابن حبان أراد أن يسر أمر السنه طيب أراد أن يسرها ابن حجر يقول إنه أراد فعلا أن يسرها، طيب، فإذا به يعقدها، وأراد أن يقربها، فإذا به يبعدها. شيخ بكر قال من قرأ مقدمة ابن حبان لصحيحه يجد في كلام ابن حجر. وان تابع عليه الصخوي رحمه الله يجد نظرا في هذا الكلام تعالوا بنا لنقرا شيئا, شيئا من كلام ابن حبان رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى الحمد لله المستحق الحمد لآلائه المتوحد بعزه وكبريائه طيب ثم ظل يتكلم على اهل الحديث وتشهد الشهادتين ثم قال يعني, يعني بعد هذا إن الله عز وجل انتخب محمدا صلى الله عليه وسلم لنفسه وليا ثم قال وإني لما رأيت الأخبار طرقها كثرت ومعرفة الناس بالصحيح منها قلت لاشتغالهم بكتبة الموضوعات وحفظ الخطأ والمقلوبات حتى صار الخبر الصحيح مهجورا لا يكتب وتوفي سنة 354 عليه رحمة الله يعني كان الناس حتى ولو كانوا يحفظون الضعيف اليوم لا ضعيف ولا صحيح صلى الله العافية حتى صار الخبر الصحيح مهجورا لا يكتب والمنكر المقلوب عزيزا يستغرب وأن من جمع السنن من الأئمة المرضيين وتكلم عليها من أهل الفقه والدين أمعنوا في ذكر الطرق للأخبار واكثروا من تكرار المعادل الآثار قصدا منهم لتحصيل الألفاظ فعلى من رام حفظها من الحفاظ فكان ذلك سبب اعتماد المتعلم على ما في الكتاب وترك المقتبس التحصيل للخطاب فتدبرت الصحاح لأسهل حفظها على المتعلمين وأمعنت الفكر فيها لأن يصعب وعيها على المقتبسين فرأيتها تنقسم خمسة أقسام متساوية متفقة التقسيم غير متنافية فأولها الأوامر التي أمر الله عباده بها والثاني النواهي التي نهى الله عباده عنه والثالث إخباره عن محتيجة إلى معرفته والرابع الإباحات التي ابيح ارتكابها والخامس أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بفعلها ثم رأيت كل قسم منها يتنوع انواعا كثيرة ومن كل نوع تتنوع علوم خطيره ليس عقلها إلا العالمون الذين هم في العلم راسخون دون من اشتغل في الأصول بالقياس المنكوس وامعن في الفروع بالراي المنحوس يعني يعني القياس يقصد القياس الفاسد ورد السنن بالراي وإن نملي كل قسم بما فيه من الانواع وكل نوع بما فيه من الاختراع الذي لا يخفى تحضيره على ذوي الحجة ولا تتعذر كيفية على النهى ونبدأ منه بأنواع تراجم الكتاب ثم نمل الأخبار بألفاظ الخطاب بأشهرها اسنادا وأوثاقها عمادا من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها لأن الاقتصار على أتم المتون أولى والاعتبار بأشهر الأسانيد أولى أحرى من الخوض في تخريج التكرار وإن آل أمره إلى صحيح الاعتبار والله الموفق لما قصدنا بالإتمام إلى آخر دعاء القسم الأول من أقسام السنني وهو الأوامر قال أبو حاتم رضي الله عنه أبو حاتم بن حبان محمد بن حبان البست التميم تدبرت خطاب الأوامر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لاستكشاف ما قواه في جوامع كلمة فرأيتها تدور على مئة نوع وعشرة أنواع يجب على كل منتحل للسنن أن يعرف فصولها وكل منسوب إلى العلم أن يقف على جوامعها لئلا يضع السنن إلا في مواضعها ولا يزيلها عن موضع القصد في سننها ثم ذكر المئة نوع وعشرة أنواع طيب القسم الثاني من أقسام السنن, السنن وهو النواهي قال أبو حاتم رضي الله عنه وقد تتبعت النواهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وتدبرت إلى الأوامر مئة وعشرة من حفظها أدرك ما أرأى النواهي وقد تتبعت النواهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وتدبرت جوامع فصولها وأنواع ورودها لأن مجراها في تشعب الفصول مجرى الأوامر في الأصول فرأيتها تدور على مئة نوع وعشرة أنواع الأمر ضده إنه القسم الثالث من أقسام السنن وهو اخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم عما احتج إلى معرفتها قال أبو حاتم رضي الله عنه وأما اخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما احتج إلى معرفتها يعني إيه الاخبار بمعنى إيش يا أخوان دلائل النبوة إخبار عن الماضي والمستقبل فقد تأملت جوامع فصولها وأنواع ورودها لأسهل إدراكها على من رام حفظها فرأيتها تدور على ثمانين نوعا مئة وعشرة مئة وعشرة مئتين وعشون وثمانون القسم الرابع من أقسام السنن وهو الإباحات التي ابيح ارتكابها قال أبو حاتم رضي الله عنه وقد تفقدت الإباحات التي ابيح ارتكابها ليحيط العلم بكيفية أنواعها وجوامع تفصيلها بأحوالها ويسهل وعيها على المتعلمين ولا يصعب حفظها على المقتبسين فرأيتها تدور على خمسين نوعا إذن ثلاثمائة بلغوا ثلاثمائة وخمسين نوعا القسم الخامس من أقسام السنن وهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بها الخصاص, الخصاص. سواء كانت تخص وحده أو تخص مع امته قال أبو حاتم رضي الله عنه وأما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فاني تاملت تفصيل انواعها وتدبر وتدبرت تقسيم احوالها لئلا يتعذر على الفقهاء حفظها ولا يصعب ولا يصعب على ولا يصعب على الحفاظ وعيها فرايتها تدور على خمسين نوعا إذا كم أربعمائة قال ابو حاتم رضي الله عنه فجميع انواع السنن أربعمائة أربعمائة نوع على حسب ما ذكرناها ولو أردنا أن نزيد على هذه الأنواع التي نوعناها للسنن انواعا كثيرة لفعنا وإنما اقتصرنا على هذه الأنواع دون ما وراءها وإن تهيأ ذلك لو تكلفناه لأن قصدنا في تنويع السنن الكشف عن شيئين أحدهما خبر تنازع الأئمة فيه وفي تأويله والآخر عموم خطاب صعب على أكثر الناس الوقوف على معناه وأشكل عليهم بغية القصد منه فقصدنا إلى تقسيم السنن وأنواعها لنكشف عن هذه الأخبار التي وصفناها على حسب ما يسهل الله جل وعلا ويوفق القول فيه فيما بعد إن شاء الله وإنما بدأنا بتراجم أنواع السنن في أول الكتاب قصد التسهين منا على من رام الوقوف على كل حديث من كل نوع منها ولأن لا يصعب حفظ كل فصل من كل قسم عند البغية ولأن قصدنا في نظم السنن حذو تأليف القرآن لأن القرآن ألف أجزاء فجعلنا السنن أقساما بإزاء أجزاء القرآن ولما كانت الأجزاء من القرآن كل جزء منها يشتمل على سور جعلنا كل قسم من أقسام السنن يشتمل على انواع فأنواع السنن بإزاء سور القرآن. ولما كان كل صورة من القرآن تشتمل على آية جعلنا كل نوع من أنواع السنن يشتمل على حديث والأحاديث من السنن بإزاء الايه من القرآن. فإذا وقف المرء على تفصيل ما ذكرنا. وقصد قصد الحفظ لها سهل عليه ما يريد من ذلك كما يصعب عليه الوقوف على كل حديث منها إذا لم يقصد قصد الحفظ له ألا ترى أن المرء إذا كان عنده مصحف وغير حافظ لكتاب الله جل وعلا فإذا أحب أن يعلم آية من القرآن في أي موضع هي صعب عليه ذلك فإذا حفظه صارت الآية كلها نصب عيني وإذا كان عنده هذا الكتاب وهو لا يحفظه ولا يتدبر تقاسيمه وأنواعه وأحب إخراج حديث منه صعب عليه ذلك فإذا رام حفظه أحاط علمه بالكل حتى لا ينخرم منه حديث اصل وهذا هو الحيلة التي احتلنا ليحفظ الناس السنن ولألا يعرج على الكتبة والجمع إلا عند الحاجه دون الحفظ له أو العلم به طيب هذه مقدمة أبي حاتم بن حبان التي ذكر المتحافظ بن حجر أنه أراد تقريب كتاب فبعده وتيسيره فصعبه وفي كلامه نظر كما قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى اذ من حافظ الأربعة مئة نوع يستطيع أن يصل إلى مراده بايسر سبيل أما من لم يحفظها فيفي في غاية من الصعوبة ولذلك رتبه الأمير الكبير أو الحسن علي بن علي بن بلبان الفارسي رحمه الله تعالى. قالوا وللعلماء علي المتقي الهندي حياكم الله. تقبل الله منا ومنكم. الله. المتوفى سنة خمس بعد 900 رحمه الله تعالى من هذا نصيب في كتابه كنز العمال. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. جمع فيه كتب السيوطي الثلاث الجامع الكبير والجامع الصغير وزيادات الجامع الكبير الذي جمع فيه جوامع السيوطي الثلاث رحم الله الجميع الكنز العمال هو مضبوع في الثمان عشرة مجلدا كبيرا نفس المسألة وفي هذا المعنى قال المقري رحمه الله تعالى المقري في نفح الطيب الفيت الفيت لعبد الحق الاشبيلي بيتا هو عندي افضل من قصيده وجدت لعبد الحق الأشبيلي صاحب الاحكام الكبرى والوسطى والصغرى طيب الذي ألف إبن القطان الفاسي كتاب بين الوهم والإهام على كتاب الاحكام طيب يقول أنا وجدت له بيتا أفضل عندي من قصيد مثل ما تقول وجدت ثوبا أفضل من مئة ثوب أو دينار من أفضل من مئة دينار من غيره. قليل منك يكفيني وما قليلك يقال له قليل وهو قد يساق المراد وهو بعيد ويريد المريد وهو قريب ومن أم أعراد معرفة قدر هذا البيت فليطلو الله يجتب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينين وهذا يستدعي الإشارة إلى ذكر أول كتابة الحديث ويباعتباري الاعتبار الأول أول كتابته مطلقا أي باعتبار جنس الكتابة يعني جنس الكتابة من حيث هي وهذا مصاحب للتشريع قائم بقيام السنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة وجوه التشريع إملاءه صلى الله عليه وسلم على كتابه بمكاتبات إلى الملوك والولاة والعمال ماذا ذا كتابه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحد وتدوين السن سواء كتب كتابا إلى الملك إلى عامل من عماله ومما فيها بيان الفرائض والصدقات وقوله صلى الله عليه وسلم بأمره اكتبوا لأبي شاه كما في مسلم وإقراره صلى الله عليه وسلم على عمل كتبة الصحابة رضي الله عنهم في تدوينهم مروياتهم عنه صلى الله عليه وسلم في الصحف كما في الصحيفة الصادقة صحفة عبد الله بن عمرو وكما في الصحيفة علي بن أبي طالب وغيرها من الصحف والنسف الحديثية وهي مذكورة في مد علوم الحديث له رحمة الله تعالى عليه. وهذا الاعتبار مما لا خلاف فيه البده يعني كتابة بعض الأشياء في زمانه عليه الصلاة والسلام هذا لا يوجد حوله خلاف الاعتبار الثاني باعتبار كتابته أي تصنيفه تصنيفه على المسانيد والأبواب على المسانيد أو على الأبواب أو نوع من أنواع علوم الحديث أو غير ذلك فهنا اختلفت كلمة العلماء في اول من فعل ذلك وعلى هذا الاعتبار تتنزل كلمتهم يعني جنس الكتابة كان موجودا لكن الخلاف في التدوين بمعنى التصنيف وقد حصل في هذه المسألة ذهول ممن حمل اختلاف العلماء في أول من جمع الحديث وكتبه اصنافا او على المسانيد على أول جنس كتابته مطلقا لا إن بعض, إن بعض العلماء لما اختلفوا في أول من دون ظن بعض الناس أنهم يقصدون اول من إيش من كتب وهذا خطأ فالصحابة رضي الله عنهم كتب وبدت الكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الخلاف إن في, في أول من صنف من دون على الابواب أو على المساله وهذا غلط بين حصل من عدم الالتفات إلى عبارات العلماء المقيدة مثل قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه الساري: اعلم علمني الله اياك ان اثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر اصحاب وكبار تبعهم مدونه في الجوامع ولا مرتبه لم تكن ايش مدونه في الجوامع ولا مرتبه الجوامع يعني إيش التصنيف لم تكن مصنفة لا على المسانيد ولا على الابواب إنما كان يكتب ما يتيسر فكتابة الحديث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر اصحاب رضي الله عنه وصدر التابعين كانت موجودة على سبيل التدوين أنت من هذه الفائدة أنها كانت موجودة إيش على سبيل التدوين مثل ماذا الآن أنا أقرأ بعضكم قد يجد فائدة فماذا يدونها يدونها لكن ما يرتب ولا يصنف الفوائد التي نحن قد نذكر شيئا منها فكان التدوين في زمن الصحابة موجودا وزمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن الحديث مدونا إيش لا على الأبواب ولا على المسجد لكن لم تكن مرتبة وملا مصنفة على سبيل التصنيف والتاليف اصنافا وابوابا كما كانت في بقيه التابعين فمن بعدهم وهذا هو الاعتبار الثاني اعتبار الثاني ايش نحن عندنا تدوين بمعنى ان أن يذكر أن يكتب ما ان يكتب ما يسمع خلاص هو كتب ما سمع او كتب مما سمع ما يريد كتابته هذا ادق وهناك تدوين أن يكتب هذا العلم على ايش على الابواب وعلى المسند فالاول كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والثاني جاء بعد ذلك في عصور التدوين كما كانت في بقيه التابعين فمن بعد هذا والاعتبار الثاني الذي حصل الخلاف في اول من كتبه كذلك وسترى بإذن الله تعالى في طرق التأليف هذه الأولية في كل نوع منها ما أمكن ذلك يعني قال إن أنا سأذكر أول من, أل أول من, ألف, أول من ألف مثلا في باب في مسند في مسانيد في الجوامع هذا سيأتي إن شاء الله فائدة على التفريق بين التدوين والتصنيف جرى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إذ قال في الفتح وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد انتهى يعني هو عندنا تدوين تدوين للحديث أول من دون بمعنى التدوين الرسمي الذي هو تدوين دون, إيش؟ دون تصنيف ثم بعد ذلك طيب إذن عندنا تدوين عام وتدوين خاص وعندنا تصنيف تدوين عام أنه يكتب ما تيسر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان موجودا في زمن عليه الصلاة والسلام تدوين عام حتى لا تضيع السنة وأن يأخذ من أفارجل ويكتب فهذا تدوين الزهري تدوين بمعنى التصنيف هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله وإلى ما تيسر من طرق المخرج في التصنيف اذ يجمعها قالبان الطرق الإسنادية ويقال السندية والثاني الطرق على الأبواب والمطور يعني المخرج عندما يصنف إنما يصنف إما على الأبواب وإما على الأساني الطريقة الأولى التخريج على الأسانيب وقاعدتها التلقي مشافهة إن الطالب يتلقى مشافهة عن شيخه بسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحف والنسخ الحديثية أساس فيها الصحف بمعنى إيش أن أنه عليا كتب صحيفة عبد الله بن عمري ك... أو عبد الله بن عمري كتب صحيفة وأهم منه أن همام بن منبه كتب صحيفة عن أبيه وهكذا والنسخ الحديثية كل شيخ كان له نسخة نسخته الخاصة كما قلنا في إيش في المصطلح في في ضبط إيش ضبط الكتاب أنه يتلقى مجموعة من أحاديث وهي رأس مانت فتصبح نسخة وقد أفردتها في مد علوم الحديث وأم الطريقة هي التخريج المستوعب على المسنيد جمع مسند كمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهي أسهل مسالك التأليف الإسنادية يعني أسهل أسهل مسالك التأليف الإسنادية أن يؤلف إيه مسندا كاملا يعني أن يؤلف أن يؤلف مسند كامل أو أن يؤلف مسندا كاملا بمعنى سيذكر أحاديث أبي بكر أحاديث عمر أحاديث كل واحد على إيش على حدة ومصنّع صحابي كما أن التخريج على الأبواب أسهل مسالك التأليف المتنية يعني المطون أي صار أن تؤلف على الأبواب كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب إذا هذا يكون معلوما وميسورا والمسانيد في الغالب لمن قصده تدوين الحديث مطلقا ليحفظ لفظه ويستنبط منه الحكم وندر فيهم من يشتغل في مسنده بلوازمه من النظر في الإسناد والترتيب على الأبواب الذين يجمعون المسانيد في الغالب جدا لا ينظرون في صحة ولا ضعف ولا في ترتيب على الأبواب إنما هو جمع وضعها في مكان قد لا يرتب مسند أبي بكر أحاديث أبي بكر مع بعضه غير مرتبة لا مرتبة اسناديا ولا مرتبة تبويبيا وهذا نزوع منهم إلى أداء الواجب أولا بإثبات الذات أي المرويات ثم يأتي ترتيب الصفات أنا جمعت لكم العلم ويسرته لكم طيب يأتي بعد هذا إيش؟ النظر في هذه الاسانيد وفي ترتيبها وفي الاستنباط منها وفي الصحيح منها والضعيف وهذا ما يسمى بايش بترتيب الصفات ثم ياتي ترتيب الصفات من النظر في أحوال الرواة ومرتبه المرويات وقد فعلوا اجزل الله مسهوبتهم وفي هذه الطريقة توسع في التنويع والتفريع بما ظهر لي جمعه في مسلكين يعني في طريقه المسانيد نوع وفرعوا لكن يجمعها ايش مسلك المسلك الاول المسانيد الشامله واحدها مسند وهو الذي يروي فيه مؤلف ما يقع له من حديث كل صحابي مرتبا له على اسماء الصحابه رضي الله عنهم مثل مثل مسند الامام احمد رحمه احمد بن حنبل رحمه الله تعالى يعني ماذا يفعل كل احاديث ابي بكر التي يريد أن أن أن يضعها في المسند وضعه م... مس... أحديث عمر أحديث عثمان علي وهذه الطريقة هي المرادة هنا وهي التي ينصرف إليها رفض المسند عند الإطلاق وقد ذكر فيها الكتاني رحمه الله تعالى 82 مسندا بما لبعضهم من مسندين أو ثلاثين الكتاني في كتاب إيش الرسالة المستطرفه لبيان كتب السنة المشرفه وإذا كان المسند بهذا الوصف والكتاب الكتاب الأم لطريقة التخريج والتصنيف على الاسانيد فهذه فوائد ومقابسات مهمة تتعلق به وهي يعني طالما أن المسند هو الأصل في هذه إذا نذكر بعض الفوائد وبعض النكات العلميه في أمر المسند المسند لا ينصرف عند الإطلاق إلا إلى المسانيد الشاملة المرتبة على أسماء الصحابة رضي الله عنه يعني عندما نقول مسند البزار إذا مسند البزار هذا جمع إيش جمع ها؟ كثيرا من أحاديث الصحابة ومرتب على مسانيده مسند أبي يعلى من قبل مسند أحمد مسند بقي بن مخلد مسند طياليسي إذن ينصرف في قلوبنا إلى أنه جمع أحاديث لكل صحابة على حينه وقد يطلق اسم المسند على كتاب مرتب على الأبواب أو الحروف أو الكلمات كتاب مرتب على الأبواب أو على الحروف حروف المعجم أو على الكلمات لا على اسماء الصحابه رضي الله عنه لكون أحاديثه مسنده مرفوعة كصحيح البخاري فإنه يسمى الجامع المسند الصحيحة وهو مرتب على الكتب في يعني الاصل في المسند انه مرتب على ايش على مسانيد الصحابه لا قد يطلق كلمه المسند على ما ليس يعني على ما كان مرتبا على الابواب فقط فكتاب الجامع الصحيح للبخاري جمع المسند الصحيح للبوخاري سمي بالمسند وهو مرتب على الكتب فالابواب ومسند السراج المتوفى سنة 13 و300 كذلك على الأبواب والمرتب على الحروف مثل مسند الفردوس الديلمي المرتب سنة 58 بعد الخمسين مسند الفردوس حروف مرتب على الحروف يعني هو بحرف طيب وبدأ يجمع ال. فردوس الأخبار هو أسند هذا الفردوس والمرتب على الكلمات غير متقيد بترتيب حروف المعجم مثل مسند الشهاد يعني الأول مرتب عن طريق الحروف أما هذا كلمات ولكنه غير مرتب للقضاع المتوف سنة 454 رحمه الله تعالى وأما مسند بقي بوزن علي بن مخلد المتوفى سنة 76 فهو مسند ومصنف لأنهم مرتبوا على مسانيد الصحابة ورتبهم على مراتب الصحابة في الرواية فنبدأ بأصحاب الألوف حتى وصل إلى الوحدان ثم جعلها على الأبواب الفقهية يعني في داخل المسند أحاديث مرتبة على الأبواب اذن جمع بين الاسناد وبين التصنيف قال في وصف ابن حزم رحمه الله تعالى روى فيه عن ألف وثلاثمائة صحابي ونيف يعني وزيادة ورتبه على أبواب الفقه فهو مسند ومصنف ليس لأحد مثله الله الله يحفظكم الله بسم الله قال في وصفه ابن حزم رحمه الله تعالى روى فيه عن 1300 صحابي ونيف ورتبه على أبواب الفقه يعني مرتب على أبواب الفقه وعلى المسنين فمسند ومصنف ليس لأحد مثله كما يقال في لقب هذه الطريقة التخريج على الأسنيت ذلك يقال على التراجم للفرق بينها وبين التصنيف على الأبواب وهو الطريقة الثانية وتأثير والفرق بين الطريقتين واضح وقد أشار إليه الحاكم في المدخل وعنه البيهقي وعنه نقله السخاوي في فتح مغيث في مبقى في الحديث المصر لكن الشهرة في استلاح في التخريج على التراجم ينصرف إلى الجمع والتخريج على تراجم مخصوصة مثل أصح الأسانيين ويأتي طيب يعني مثلا التراجم فمثلا يأتي أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا أول من صنف مسندا على أقوال حسب تاريخ وفياته فقيل اول من صنف مسندا ابو داوود الطائرسي سليمان بن داوود البصري المتوفى سنة ثلاث ومائتين رحمه الله تعالى و من صنف مسندا بمصر اسد بن موسى الاموي المتوفى سنة عشرة ومائتين رحمه الله تعالى وكان كان معروفا باسم اسد السنة و من صنف مسندا بالكوفة عبيد الله بن موسى العبسي العبسي المتوفى سنة ثلاث عشرة ومئتين رحمه الله تعالى ومن كبار شيوخ البخاري. وقيل بالكوفة أيضا يحيى ابن عبد الحميد الحماني المتوفى سنة ثمانين وعشرين قال العقيلي رحمه الله تعالى عن علي بن عبد العزيز البغوي سمعت يحيى الحماني رحمه الله تعالى يقول لا تسمعوا كلام أهل الكوفة في في فإنهم يحسدونني لأني أول من جمع المسند. وأول من صنف مسندا بالبصرة مسدد مسدد بن مصرهد المتوفى سنة 28 ومائتين رحمه الله تعالى وقيل أول من صنف مسنداً بمصر نعيم بن حمات المتوفى محبوسا بسدن سامراء سنة 28 ومائتين رحمه الله تعالى وكاد أن يسلم بالأولية للطيالسي رحمه الله تعالى لأنه أقدمهم وفاتاً لكن يعكر عليه ان الجامع له غيره من حفاظ خراسان جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب عنه خاصه يعني كاد لو ان الطيالسي هو الذي الف مسنده لكانت الاوليه تسلم له لكن يعني يعني قيل ان يونس بن حبيب التلمذه وقيل ان بعض الخراسمين جمع ما رواه يونس بن حبيب عنه وإذا وزعت الأولية على البلدان سلم للجميع بها والله أعلم يعني بدلا من أن نقول بالأولية المطلقة نقول بالأولية لكل بلد تنبيه هذه خلاصة كلامهم في ذكر أول من صنف مسند لكن في السير سير أعلى من أبلاء للذهبي في المجلد السادس عشر في ترجمة أبي عمرو بن حبدان قول أبي عبد الله الحاكم سمعت أبا عمرو يعد ما عنده من المسانيد المسموعة فقال مسند بن المبارك ومسند الحسن بن سفيان وابن المبارك توفي سنة 81 ومئة رحمه الله تعالى قبل الطيالسي ومن ذكر بعده وقد طبع لابن المبارك كتاب باسم مسند الإمام عبد الله بن المبارك فإن كان هو المراد فيصلح أيضا أن, أن يفتر في أمثلة إطلاق المسند على الكتب المرتبة على أبواب الفق يعني هو كتاب مرتب على أبواب الفقه وليس مسندا بمعنى المساند ومن المسانيد المتقدمة تاريخيا المسند عبد الله بن وهو المتوفى سنة سبع وتسعين ومعه رحمه الله تعالى نقل منه ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وفي المنتخب من مخطوطات الظاهرية ذكر الجزء الثامن منه ومنها مسند وكيع ابن الجراح المضافة سنة سبع وتسعين ومئة رحمه الله تعالى ذكراه السمعاني في التحبير ضمن مسموعات أبو الفضل البخاري ورواه بإسناده إلى وكيع والله أحلام يعني هل هي مسانيد بمعنى المسانيد؟ هل هي مسانيد بمعنى كتب مرتبه على الفقه هل هي مسانيد بمعنى النسخ التي كانوا يكتبونها لانفسهم هذا والا كان من الممكن ان يعد مسند ابن المسند ابن مبارك يعني أن يعد اول ما انلف على المسانيد الترتيب العام للمسانيد الشامله يكون على حروف المعجم على حروف الهجاء لأسماء الصحابة رضي الله عنهم كما فعله غير واحد منهم الطبراني في المعجم الكبير ومنهم من رتب مسنده على القبائل ومنهم من رتبه على السابقه في الإسلام الأسبق والأسبق وهكذا ومنهم من رتبه على الشرافه في النسب وقد رتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسنده على أسماء الصحابة رضي الله عنهم مبتدئا بمسند العشرة المبشرة العشرة مبشرة عشرة مبشرين بالجنة ثم مسند أهل البيت النبوي ثم على كثرة الرواية ثم الصحابة على البلدان ثم السبق في نصرة الدين فذكر مسند الأنصار ثم مسند النساء ومسند القضاة. طيب وأصحاب المسانين منهم من قصدوا لاستعاب ما امكنه سواء صح سواء صح عنده او لم يصح وهم الاكثر ومنهم من يقصر مسنده على ما صح عنده ومنهم من يكون مسنده معللا بمعنى انه يذكر الحديث لسنده ويشير الى علله مثل يعقوب بن شهبه المتوفى سنه 62 و رحمه الله تعالى في مسنده والبزار احمد بن عمرو البصري المتوفى سنة 92 بعد المئتين رحمه الله تعالى في البحر الزخار ومسنده الكبير المعلل ويشير فيه إلى المتابعة والشوائل ومسند ما صرجسي وياتي قال الأزهري رحمه الله تعالى سمعت الشيوخ يقولون إنه لم يتم مسند معلل قط يعني يحاول أن يؤلف لكنه لا يتم طب نقف عند اعلى المسانيد ونكمل ان شاء الله بعد الصلاه وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله وبعد قال رحمه الله تعالى اعلى المسانيد بعد الكلام على أصحاب المسانيد اعلى المسانيد مسند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هو المراد عند الإطلاق وإذا أريد غيره قيد يعني مثلا نقول أخرجه أحمد كتاب أحمد مسند أحمد هذا المراد على الإطلاق لكن إذا أردنا أي مسند آخر نقول مسند فلان قال, قال ابن حجر رحمه الله تعالى ولا يشك منصف أن مسنده انقى حديث وأتقنوا رجالا من غيره وهذا يدل على أنه انتخب أعلىها في الصحة والضعف والجمع ثم ذكر أن مواقع فيها من ضعاف ومنكرات لا تمنع صحة الدعوة لأنها أمور نسبي ولأبي محمد عبد الحق الهاشمي الهندي ثم المكي المتوفى سنة 94 و300 بعد الالف والد شيخنا إجازة عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي نعم والد. رسالة, رسالة باسم الموازنة بين مسندي الامامين أحمد بن حنبل وبقي بن مخلد ذكر في مقدمتها أن جودة الكتاب تعرف من أربع جهات فضل الكتاب أو جودة الكتاب أو إقباله على الكتاب يعرف من من أربع جهات إما من جهة فضل مصنفه من فضل المصنف فضل المؤلف والإمام أحمد الإمام أحمد وإما من جهة حسن ترتيب الكتاب وكتاب أحمد مرتب ترتيبا عظيما وإما من جهة استيعاب المقاصد فيه ماذا قصد بتأليف هذا ما هو قصدك من تأليف هذا الكتاب وهل كتابك استوعب مقصدك أم أنك أم أن الكتاب كان أعم أو أخص وإما من جهة اشتراط الصحة أو الحسن فيه هل اشترطت التصحيح أم أنك اشترطت الجمع ولا شك أن هذين المسندين العظيمين وجدت فيهما هذه المزايا كلها انتهى اكبر مسند في الاسلام اكبر مسند في الاسلام قيل مسند الماسرجسي ابو علي الحسين ابن محمد ابن ماسرجس الماسرجسي الما نسبه الى جده كان نصرانيا فاسلم على يد عبد الله بن المبارك رحمهم الله تعالى توفي سنة خمس وستين وثلاثمائة قال الكتاني في الرسالة المستطرفه رحمه الله تعالى مسند معلل في ألف وثلاثمائة جزء الجزء تقريبا يكون في عشر صفحات أو عشر ورقات وقيل إنه لم يصنف في الإسلام أكبر منه انتهى وقيل بل أكبر مسند في الإسلام مسند أبي يوسف يعقوب السدوسي تلميذ, تلميذ تلميذ الإمام أحمد وابن المدين وابن معيل رحمه الله تعالى لكنه لم يكمله كما في الموازنة بين مسندي أحمد وبقي للهاشم قام هو لم يكمله تعدد مسانيد بعضهم ان بعض العلماء لهم ايش اكثر من مسند يكون لهم مسند كبير ومسند صغير ومسند وهكذا فلكل من مسدد وعبد عبد بن حميد الكسي نسبة الى كس بالسين المهملة على الراجح من مدن سمرقند ويقال الكشر واذب الزار وابي على رحمهم الله تعالى مسندان اثنان كل واحد له مسندان وللحسن بن سفيان رحمه الله تعالى ثلاثه مسانيد وللمروزي أحمد, أحمد بن سعيد رحمه الله تعالى مسانيد هناك مسانيد اشتهرت بشيوخها دون جامعيها منها مسند الطيالسي ومضى الكلام عليه قريبا اشتهر باسم الشيخ مسند ومسند الشافعي رحمه الله تعالى ليس من تصنيفه وانما التقطه ابن مطر النيسابوريو من مسموع الأصم من الأم وسمعه عليه والعلل لأبي الحسن الدار قطني المتوفى سنة 85 و300 رحمه الله تعالى المرتب المرتب على المسانيد فإنه ليس من جمعه وإنما هو من جمع تلميذه الحافظي أبي بكر البرقاني المتوفى سنة 25 بعد الأربعمائة رحمه الله تعالى قال اسماعيل بن محمد بن الفضل قرات المسانيد كمسند العدني محمد بن يحيى العدني ومسند بن منيع احمد وهي كالانهار ومسند ابي ومسند, أبي ومسند أبي على الموصلي العدني ومسند ابي على الموصلي كالبحر فيكون مجمع الأنهار وهو يقصد الكبير المسند الكبير الذي ليس المطبوع كلمة المسندي ماذا تعني؟ عبد الله بن محمد الجعفي المسندي المسندي بفتح النون هو الحافظ الحجة صاحب المسند أبو جعفر عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن جعفر ابن اليمان الجعفي مولاهم ليش مولاهم. مولاهم البخاري هو الذي مولى لهم البخاري المعروف بالمسندي لاعتنائه بالاحاديث المسنده توفي سنه 29 وعشرين ومائتين رحمه الله تعالى اخشى ان تكون كلمه مولاهم هذه وهما من الشيخ رحمه الله تعالى عليه هذا الكلام على لفظ المسند طيب المسلك الثاني المسلك الأول كان المسلك إيش المسانيد إيش الشاملة في التأليف على الأسانيد المسلك الثاني المسانيد المختصة وهي التي يقتصر مؤلفة على وصف معين كشخص مسند ابن عمر مثلا مسند مسند عبد الله بن عمرو، مسند أبي هرير أو كطائفة مسند آل البيت مسند الشميل أو شيوخ متميزين بوصف أو شيوخ نفس أو بلد أو لحديث واحد أو الاثنين إلى العشر أو على نوع من أنواع علوم الحديث السندية أو المتنية وبيانها كالآت فمنهم من يقتصر على حديث صحابي واحد أو من دونه من دونه عن التابعي أو منه، وتسمى الأجزاء الحديثية وهي غير الوحدان وتأت. جزء حديث جزء بيبي بن عبد الصامت جزء مثلا يعني جزء كثيرة جزء الألف دينار جزء الذرية الطاهرة ومنهم من يخرج حديث المتميزين بوصف مثل الأربعة والعشر والمقلين ومنهم مهمته جمع ما رواه عن شيوخه نفسه وهذا هي مصطلح عليه باسم المعاجب معجم الطبراني معجم منها المعجم الصغير والأوسط الطبراني المتوفى سنة ستين وثلاثمائة رحمه الله تعالى وكان حفيا بالمعجم الأوسط منها ويقول هذا الكتاب روحي لأنه تعب فيه ومن هذا الاقتصار على أحاديث شيوخ مخصوصين كالمكسرين مثل نسخة وكعن الأعمش الأعمش روى عنه وكع مجموعة من الأحاديث فنسخت وكع الأعمش ومنهم من مهمته تخريج مسند تدور رواية أحاديث على رجل واحد مثل الزهريات لمحمد بن يحيى الذهل رحمه الله ومسانيد أبي فراس يحيى بن فراس لأبي نعيم رحمه الله ومنهم من يخرج بإسناده في كتب الرجال والبلدانيات على اختلافها البلدانيات يعني البلدان التي دخلها البلدانيات ذكر الصخوي رحمه الله تعالى البلدان التي دخلها الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تسعة 49 بلدا وأن الذهبي رحمه الله تعالى دخل ثلاثة وأربعين بلدا ثم ذكر البلدانيات ابن حجر رحمه الله تعالى ثم قال ولاعتبار بالبلدانيات اول من ابتكروا في معلن أبو بكر عتيق بن علي بن داود بن طاري الصقلي تلميذ ابن نعيم الأصباني المتوفى سنة وستين ثم تسلسل من ذكر البلدانيات في مبحث مهم انتهى يعني البلدانيات الأحاديث التي رواها او سمعها في هذا البلد على اختلافها في كتب معرفة الصحابة والتواريخ العامة لمن سواهم والخاصة بالثقات والضعفاء والطبقات والأوطان والأقاليم والمشيخات والمتفق والمفترق والمخ والمختلف المتفق والمفترق الخليل بن أحمد مثلا عمر بن الخطاب مثلا عثمان بن عفان علي بن أبي طالب عدة يتفقون في الاسم واسم الأب وقد يزاد النسبة أول الكنية. طيب لكن يختلفون في ايش في الشخص والمؤتلف والمختلف طيب يعني, يعني ايه الاشخاص مختلفون قولا واحدا لكن الاسم شبيه ببعض لكن يختلفون في ايه في النقط عباس ابن الوليد وعياش ابن الوليد مثل عباس وعياش اسماء مثلا حنان وجنان مثلا الحماط والخياط والحباط العنسي والعيشي والعبسي والمتشابه المتشابه نوع من وذكرنا امثله والكنى والالقاب والمبهم والمهمل والانساب يخرج المتقدمون فيها احاديث المترجمين فيمنه للطرق ومعرفه رجال للطرق ومعرفه رجال وما قيل فيه يعني مثلا تتكلم عن شيوخك وتتردم لهم هذا في الزمان الأول يعني ولهذا اعتنى باستخراج أحاديثها وفهرستها على الأبواب أو الأطراف المتقدمون والمتأخرون سواء تفهرس على الأبواب والأطراف أو الأطراف طرف الحديث أو ترتب على كتب الفقه ومنهم من يخرج حديث أهل مصر من الأمصار أي بلد؟ مثل حديث من نزل مصر من الصحابة رضي الله عنه ومنهم من يقتصر على جمع طرق حديث واحد مثل حديث من كذب عليه متعمدا جمع طرقه جماعة قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه فأول من وقفت على كلامي في ذلك علي بن المديني المتوفى سنة 34 ثم ذكر من بعد انتهى ثم رد على من ادعى أن مثال التواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث، فيفتحه. فائده من الأحاديث التي جمعت بين الوصفين التواتر ورواية العشر المبشرين بالجنة هذا الحديث، حديث من كذب عليه متعب، وحديث المسح على الخفين ورفع اليدين في الصلاة، وأن هذا الحديث قد اجتمع على روايته العشرة رضي الله عنه، ومنهم من يقتصر على عدد معين من الأحاديث مثل. أربعين حديثا البلدانية مثلا يعني يروي أربعين حديثا سمعت في أربعين بلدا عن أربعين شيخا وأول من صنف في الأربعينيات عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 81 ومئة رحمه الله تعالى وثمانين حديثا 100 حديث و1000 حديث عن 100 شيخ ومنهم من يخرج الفوائد ومنهم من يخرج الفوائد وكتب الفوائد إيش أن من يخدره هنا يرى أنه لا يوجد عند غيره فهذا معنى الفائد في اصطلاحه يعني أحاديث أظن أنها لا توجد عند غيره فوائد لتمام أنها أحاديث قد لا توجد بعلو السنة إلا عند أو لا توجد باللفظ إلا عند أو لا توجد صحيحة إلا عنده وهكذا لكن الصحة منتفا عنها في الغالب ما قصدت الناس جميعا تكون ضعيفة لا يعني لا يشترط فيها الصحة ومنهم من يجمع ويخرج في أي نوع من أنواع علوم الحديث السندية وهذه الأنواع منها ما هو مشترك بين علوم الإسناد وعلوم المكن مثل المعلل أحديث معلل المسند المعلل إلى الأحاديث كذا،, كذا وهذه الأنواع أيضا لا يحصل التصنيف فيها مسندا إلا لمن كان في أصور الرواية وأما بعد استقرار الحديث في دواوين السنة وانقطاع عصر الرواية فالتخريج لأحاديثها بطريق الجمع والركون للمسند منهم إلى دواوينها بالإجازة من كتب المشيخات والأثبات يعني هم يروونها مباشرة لكن نحن نروي الآن بإيش بعد عصر الرواية نروي بإيش عن طريق الـ الـ الـ الوصول إلى الـ الـ الـ الكتب وإلى الأثبات والمشيخات اللي سبب فلان بمعنى أحاديث فلان التي روا أو الكتب التي رواه وما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد أفرد بالتأليف ومن المؤلفات في الإسنادية من الاقتصار على تراجم مخصوصة كصح الأسنيد وقد ذكرت جملة وما قيل فيه أضعفها في معرفة النسخ والصخف الحديثية من مد علوم الحديث ومنها مما ألف فيها العوالي وهي مبنيه على قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم او بين وبين امام او كتاب ثلاثيات البخاري جمعوها وشرحوه ثلاثيات مسنه احد الاحاديث التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه وهكذا ويعرف في انواع علوم الحديث باسم العوالي او العالي والناس مثل الوحدانيات اي من ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الا واحد والثنائيات إلا إلى العشريات عشريات المحجر عشريات السيوط قال بعضهم العلو زينة الدنيا لماذا من اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم في الاسناد لكن مع نظافة السند وسلامته من العلل وإلا فلا يزيده العلو إلا وهنا يعني العلو, العلو أي قلة الرجال بشرط أن يكونوا ايش أن يكونوا ثقات. لكن لو كان يوجد كذب في السند ولو رفعك مئة سنة فلا قيمة له لكن مع نظافة السند والسلامات من العلل إلا فلا يزيده العلو إلا وهن والعالي والنازل والعالي والنازل في الاسناد أقسام وأول من قسمه محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيصران المتوفى سنة سبع رحمه الله تعالى وذلك في كتابه مسألة العلو والنزول الغريب التأليف في الغرائب صحيحا كان مثل غرائب الصحيح للضياء للضياء المقدس فإنه جمع الغرائب الأفراد في الصحين وقدر مئتي حديث أو غير صحيح ومنها غرائب الشيوخ التي ليست في مشاهير كتبه مثل غرائب مالك للضرقطني التي ليست في الموضع المسلسل التي تتابع رجال إسندي على صحة أو حالة كالمسلسل بالاوليه لابي طاهر السلفي المتوفى سنه ست وسبعين وخمسمئه رحمه الله تعالى قال الذهبي رحمه الله تعالى ولا اعلم احدا في الدنيا حدثني نيفا وثمانين سنه سوى السلفي احمد بن محمد محدث الاسكندريه رحمة الله تعالى عليه روايه الاكابر عن الاصابر وعكف الاصابر عن الاكابر ومن روى عن ابيه عن جد وعكف روايه رضي عن ابنه او الجد عن عن عن حفيده ما دي ومنهم من يقتصر على تخريج الاحاديث القدسيه يأتي ياتي الاحاديث القدسيه اجمعها ويخرجها واوالمؤلفات فيها ثقيله ومنها من وجه في المؤتلف والمختلف واول من الف فيه ابن حبيب محمد بن حبيب البغدادي المتوفى سنه 45 و200 رحمه الله تعالى مختلف القبائل ومؤتلفها ولهذا فقد وهم من عد اول من الف فيه عبد الغني بن سعيد عبد الغني ابن سعيد من المتوفى سنة بعد الأربعمائة كما قاله ابن نقطة في التقييد والسخوي في فتح المغيث ومنها الوحدان بضم الواو جمع واحد ورسمه حقيقته معرفة من لم يروى عنه إلا واحد يعني معرفة من لم يروى عنه إلا واحد صحابي لم يروى عنه إلا واحد تابع لم يروى عنه إلا واحد وقد صنف فيه مسلم المتوفى سنة 61 و200 رحمه الله تعالى في كتاب المنفردات والوحدان وللنسائي المتوفى سنة ثلاث بعد الثلاثمائة رحمه الله تعالى استسمية من لم يروى عنه غير راجل واحد مطبور وللأسدي محمد بن الحسن المشهوري بأب الفتح المتوفى سنة أربع وسبئين وثلاثمائة رحمه الله تعالى كتاب المخزون في خصوص الوحدان من الصحاب مطبوع طبعة هندية رضي الله عنه فذكر 63 وستين بعد المئتين مما ذكر مئتين مما لم يرو عنه إلا واحد وهو مضبوط وفائدة هذا النوع ظاهرة لأن من لم يرو عنه إلا واحد يعد يعد مجهول العين فلا تقبل روايته إلا الصحابة فقط. فإن جهالتهم ناقضر وفي الصحيحين من هذا النوع لكن قرر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ليس في صحيح البخاري حديث أصل من روايه من ليس له إلا راو واحد فقط طيب عندنا المصيب ابن حزن لم يروى عنه إلا ابنه سعيد يا عم كل إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربك الوحدان أيضا بمعنى من لم يرو إلا حديثا واحدا من لم يروي عنه إلا واحد ومن لم يروي إلا حديثا واحدا ألا ففيه الحسن بن سفيان الشيباني المتوفى سنة ثلاث بعد الثلاثمائة رحمه الله تعالى وللبخاري رحمه الله تعالى فيه تصنيف والفرق بينه وبين الذي قبله أن من لم يروي إلا حديثا واحدا قد يكون روى عنه أكثر من واحد والوحدان أيضا بمعنى من ليس بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد ويدخل في نوع العلوم من أنواع علوم الحديث ومنه كتاب الوحدانيات لأبي حنيفة الإمام تأليف أبي, ابي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المقري, المقري الشامي الم... المقري المتوفى سنة 78 و400 وأسند كما قال الكتني ضعيفة غير مقبولة والمعتمد أنه لا رواية له أي لأبي حنيفة عن أحد من الصحابة يعني الكتاب كله فيه مضر ومنها من وجه في المؤتلف والمغطيف على الأطراف طيب على الأطراف أي أوان الأحاديث هذا نوع من التصنيف للحديث يعني ذك يعني ذكر الطرف الحديث أي أوله الدال على بق... الدال على بقيةه يفعلون هذا الاختصار لأبراهيم يتذكرون الحديث به وتسهيل البحث عن الحديث في مظنته مثل اليوم ما نفعل في الكتب المحققة إيش فيها رص أطراف الحديث الأحاديث التي خرجت ثم منهم من يقيد الأطراف ويلحقها بأسانيدها ومنهم من يقتصر على المتن. وعلى هذا الثاني كتب الفهارس المنتشرة اليوم وعلى هذا الثاني كتب الفهارس المنتشرة اليوم كتب المنتشر ثم منهم من يقيد الأطراف على سبيل الاستعاب ومنهم من يتقيد بكتاب أو كتب مخصوصه يعني من يجمع أطراف احاديث مثلا الكتب ستة أطراف كتب ومنهم وهكذا وهذا النمط من التصنيف قديم بقدم تدوين الحديث فقد روى أبو خيثمت زهير بن حرب النسائي المتوفى سنة أربعة وثلاثين ومائتين بسند في كتاب العلم عن إبراهيم النخعي المتوفى سنة ستة وتسعين أنه قال لا بأس بكتاب الأطراف يعني أن نكتب من أجل أن نحفظ وابن سيرين طيب وابن سيرين المتوفى سنة عشر بعد المئة يقول كما وابن سيرين المتوفى سنة بعد يقول كما في العلل كنت ألقى عبيدة عبيدة عبيدة ابن عمرين السلماني بأطراف فأسأله يعني يكتب طرف الحديث ويسأله عنه وعبيدة وابن عمرين السلماني المرادي المتوفى قبل عام سبعين أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر يعني مخاطر والاخبار في هذا كثيرة والمهم هنا ذكر نوعي التصنيف على اوائل الاحاديث اي الاطراف وهو نوعان سندي هو الذي يذكر فيه طرف الحديث الدال على بقيته مع الجمع لطرقه على الاستيعاب او التقيد بكتب مخصوصه وتحديد موضع الحديث منها وأجل ما صنف في هذا كتاب دخفة الأشراف بمعرفة الأطراف أي أطراف الكتب الستة لأب الحجاج المزي المتوفى سنة 42 و700 رحمه الله تعالى ولأهميتها قال العلماء محدث بلا أطراف كإنسان بلا أطراف محدث بدون فهارس ما يحتاج راجع كالانسان بلا أطراف يعني بلا أيض وأرك يعني مشلول مقطوع مقطع الأطراف سندي ومتني ويأتي يعني فهارس المتون تأتي إن شاء الله تعالى طب نقف إن شاء الله عند الطريقة الثانية وهي التخريج على الأبواب والمتون نكون قد انتهينا من الكلام على التصنيف في إيش في التخريج على طريقه الأسند ونقف ان شاء الله عند التخريج على الابواب والمثل وهي الطريقه الثانيه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك